فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة العين وأما إن كان من أصحاب اليمين لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصوية جحيم إن هذا له حفو اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين إن كنتم أقوياء ولستم في حاجة إلينا أعيدوا الروح إلى الجسد مرة أخرى هل تستطيع اي قوة على ظهر الارض مهما اوتيك من علم ومهما اوتيك من تكنولوجيا حديثة ان تعيد الروح الى الجسد مرة اخرى هل يستطيع الذين اصلحوا المكوك الفضائي وهو في السماء بالريموت وهم أن يعيد الروح إلى الجسد مرة أخرى ويسألونك عن الروح لم يقل كل الروح من أمر أمريكا ولا من أمر روسيا ولا من أمر فرنسا ولا من أمر ألمانيا كل الروح من أمر ربي وما أرتيتم من العلم إلا قليلا إلا قليلا ابن آدم وجاءت ساعة الغسل والكفل ودخل المغسل ليغسلك وأنت عاجز على أن تخلع قيادك بيديك العيمان غارك الخزان دخلت الفم أغلف اليدان شلتا القدمان شلتا اين بصرك لما لا ترى اين لسانك ما اخرسك اين ريحك ما غيرك اين مالك ما افطرك خلع عنك ثياب الدنيا هنا لا حلل انيقه ولا بدل مستورضه ولا كرفتات شيك إنما هنا ثياب اسمه الكفن سيظل عليك يا ابن آدم حتى ينادي المنادي يوم القيامة أيها العظام النفرة أيتها اللحوم المتناثرة أيتها الأجساد البالية قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين فهل يستطيع أحد أن لا يلبي الله هل يستطيع أحد أن يهرب هل يستطيع أحد أن يقدم أجازة سنوية أو عرضية أو مرضية واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير فكيف الله هذه المليارات كلها هل جمعهم بأجهزة الامن المركزي هل جمعهم بالشرطة العسكرية وانفق في الصور فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا البسوك الكفن يا ابن آدم وارحم الله عبابك لما حضرته الوفاة قالت له ابنته عائشة هنحضر لك كفناً يا أبتاه قال أبو بقر يا عائشة الحي أولاد جديد من الميت إذا فيما نكفنك فيما نكفنك يا أبتاه قال تفتنوني في توبي الذي كنت أصلي فيه خلف رسول الله لعل الله أن يجد فيه رائحة إخلاص فيرحمني لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ودعوكم من الذين يقولون إن الأموات يتباهون بأكفالهم الأموات يتباهون بأعمالهم وليس بأكفالهم ابن آدم أولادك خارج الحجرة المغسل أغلق عليهم باب الحجرة وأولادك اليكامى خارج الحجرة يبكون لا يعرفون المصير قد لا يرحمهم عم ولا يرحمهم خال ولا يعرفون لك مصيرا الى اين يا ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اذكر هذه الساعة يا اذكر هذه الساعة ما لنا نسيناها ما لنا غفلنا عنها ما لنا شغلتنا الدنيا بملذاتها وشهواتها تذكر نومتك على فراش الموت وقد دخل عليك ملك الموت بلا استئذان تذكر نومتك على فراش الموت وقد دخل عليك ملك الموت بلا استئذان العيناء ومال الألف ودخلت الخدام ودخل عليك المبسل ليلبسك الأجفال وبكى عليك أنا الفتان وإن لك عندي مدخل إما إلى الجنة وإما إلى الليران فماذا أعدت للقاء الواحد الزيان ابن آدم وجاءت ساعة خروجك من البيت محمولا على الأعناق إن كنت صالحا ناديت على الذين يحملونك قائلا قدموني قدموني أسرعوا به فإني أرى روحا وريحا وإن كنت غير ذلك ناديت على الذين يحملونك يا ويلي إلى أين تذهبون بي لا تسرعوا بي فإني أرى ما رأى وعند حمل الجنازة يرسل الله أربعة من الملائكة يقول لك الملك الأول يا ابن آدم انقضت الآجال وانقطعت الآمان ويقول لك الملك الثاني يا ابن آدم ذهبت الأموال وبقيت الأعمال ويقول لك الملك الثاني يا ابن آدم زالت الأشغال ويقول لك الملك الرابع يبل آدم طوبى لك إن كان مطعمك من حلال وكنت مشغولا بذي الجلال كل حل سيصير يوما جسدا بلا روح كل حل سيصير يوما جسدا بلا روح وبين عيني كل حين علم الموت يلوح كلنا في غطلة كلنا في غطلة والموت يغضو ويروح نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لابد أن يأتيك الموت يوما لابد أن يأتيك الموت يوما ولو عمرت ما عمر ومن السنة كشف الميت من السنة إذا حمل الميت على الخشبه ألا يغطى الميت بغطاء وإلا فما الفائدة أن أرى خشبة مغلقة محمولة إلا ما يخشق الميت أي بكفنه حتى يراه الناس ليكون عبرة للصالح وغير الصالح ولذلك لما أغرق الله فرعون وجعل جثته على شاطئ البحر لماذا يا رب العزة اسمع إلى قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وفي قراءة أخرى لتكون لمن خلفك آية آية لماذا لماذا يا رب حتى يتطعب الصالح وغير الصالح ابن ادم خرجت من البيت لا رجعه اليه مره أخرى سالت الذاره تخبرني عن الاحبابا فعلوا فعلوا سالت بما فعلوا فقالت لي الدار اقام القوم اياما وقد رأوا فقالت لي الدار اقام القوم اياما وقد رأوا فقلت يا دار اين اصلهم وأي المنازل قد نزلوا قالت في القمور منزلهم وقد رأوا ما قد فعلوا ابن آدم الآن يصلى عليك صلاة الجنازة يا من حرمت على نفسك دخول بيت الله لتصلي يا من على نفسك دخول بيت الله لتصلي الآن تدخل بيت الله بغير إرادتك لا لتصلي إنما ليصلى عليك صلاة الجنازة ويكبر عليك أربع تكبيرات الله أكبر يوم اولد الله أكبر يوم تموت الله أكبر يوم تدخل خبرك الله أكبر يوم تبعث وتقف بين يدي الله يا رب العالمين ومن السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ويقف عند وسط المرأة إذا كان الميت رجلا وقف الإمام عند رأس الميت وإذا كان امرأة وقف الامام عند وسطها لماذا اسألوا ضعاة العلمانية اسألوا الذين ينادون بتحرير المرأة اسألوا الذين ينادون باختلاط المرأة وخروج المرأة ومساواة المرأة اسألوا الذين ينادون بحقوق المرأة اسألوهم لماذا تكفر المرأة في خمس أتواب أو سبعة لأن الذي يحمل جسد المرأة الميتة هم الرجال فحتى لا يلمس الرجال جسد المرأة بأيديهم جعل الشرع كفر المرأة خمسة أو سبعة ليكون هناك حائل سميك بين أيدي جسد الميتة حفاظا عليها حتى وهي ميتة اسألوهم اسألوهم لماذا يقف الإمام في صلاة الجنازة على المرأة أمام وسطها ليكون سطرا لها وسطرا عليها اذكر هذه الساعة يا ابن آدم اذكرها يا ابن آدم ونادي على يا نفس غدا سيودعوك وبالدمع يبكوك وبالماء يبسنوك وفي الأكبار يكفنوك وافي القرام يجنوك فلا اصاحب نفسك ولا ولد الا ما قصدت من عمل فتذكر يا نفس الحساب فتذكر يا نفس الموت كل باب وغدا سيكون العتاب إما جنة وإما عذاب ابن آدم الآن وصلت إلى صبرك ونادى داخل الموت قائلا احضروا الامانة ضاع رسم وضع اسمه هنا سميت بالامانة لم يقل احذر الرائد فلان ولا العقيد فلان ولا العميد فلان ولا اللواء فلان هنا لا رائد ولا والرائد هنا من روض نفسه على صاعه الله والمقدم هنا من قدم نفسه لفعل الخيرات والعاقد هنا من عقد العزم على صاعه الله والعريض هنا الى فعل الخير واللواء هنا من رفع لواء التوحيد والفريق هنا من كان له فرقة في الجنة والمشير هنا من اشار الى الاصلاح والملك هنا هو الله هو الله ان كل من في السماوات والارض الا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة طردا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدى نعم إن من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لا رتب لا نيشيه لا فلطان لا جاه لا فلسية ولا منصب ابن آدم أحب الناس إليك هم الذين سيفتحون لك باب القبر الذين يبكون على موتك وعلى فراتك هم الذين يسارعون في فتح باب القبر لك هل يستطيع واحد منهم أن يظل معك ساعة هل يستطيع واحد منهم ان ينام معك ليلة? او يدخل لك طعاما او شرابا او مالا? انك يا ابن ستدخل في بيت كله تراب في تراب ارضه تراب وسقفه تراب وجدرامه تراب لا ولا ولي سمعك ولا صديق معك ولا رفيقه معك ولا حبيب معك ولا زوجه معك ولا ولد معك ولا جاه معك ولا وانتهى أمره وانتهت حياتك والله أعلم من سيزورك ومن الذي لا يزورك الله أعلم من الذي سيدعو لك ومن الذي لا يذكرك انتهى أمره انتهت حياتك فاذكر هذا يا ابن آدم اذكر هذه الساعات التي ستمر بها فرحا من الدنيا الى الاخره ومن قال الحبيب محمد اكثروا من ذكر هازم من ذكر هازم الموت اي يا الله كم يراى الله عاصيا على الدنيا وللموت ناسيا ألسيت لقاء الله ألسيت لقاء الله والمحد والقرى ويوما عروسا تشيب فيه المواصيا ألسيت لقاء الله واللحد والفراء واللحد والفراء ويوما عروسا تشيب فيه المواصيا إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب ولو كان كاسيا ولو كانت الدنيا كروم لأهلها لكان ولو كان في الدنيا تدوم لأجلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ولكنها ويسنى نعيمها وترقى الذنوب والمعاصي كما الذنوب والمعاصي كما هي اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والسلج والبرد اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدمس اللهم أبدلهم داراً خيراً من دارهم وجاراً خيراً من جارهم وأهلاً خيراً من أهلهم اللهم انكلهم من ضيق اللحود ومرات عبدود إلى سدر مقبود وطلح ممبود وظل ممدود وماء مشكود وفاكهة كثيرة لا مقصوعة ولا ممنونة وفرش مرفوعة اللهم اجعلهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مكتدر اللهم اجعلهم ممن يأخذ كتابه بيمينه ولا تجعلهم ممن يأخذ كتابه بشماله اللهم اجعل كبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل كبورهم حفرة من حفر النار اللهم لا تحرمنا عجرهم ولا تفدنا بعدهم اللهم آمين اللهم آمين وصلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم